عذرا أيا سحبي فقدك موجعا لكن فقد أبي قدام سقاني كأساً من الأحزان ليس مفارقا قلبي وقد غش على وجداني فأفيق ساعة ما أفيق لكي أرى صغراً تمزق مهجتي وجناني بالأمس كان هنا أنيساً مؤنساً واليوم بين السدر والأكفاني حقا رحلت ابا قدام فأقفران منك الديار وأعاد عيشك ثاني وكرهت عيش الذل بين ذيوننا ورغبت بالعيش الكريم الهاني عتبي عليك ما قدام تركتني سفرا من الاحباب والخلان قد كنت لي نعم الخليل وقد خلات دنياي منك فيا لقلب العاني فلمن تركت أخوتي ومحبتي شوقي إليك أخي يبو الزكياني أعيش بعدك ناعما متنعما أبيت بعدك مغمض الأجفاني عهد اللذاذه والصبابه قد مضى واتت روض الصبر والكتمان يا للرحيل المر خلف ذخره في القلب لا تفنى مع الحدثان ويزيدني من عليك وحسرة أليس قبرك قربنا بمكانه فيجيء من أرواحه وعبيره ما قد يزيل صبابة والهاني يا عادلي صبرا تمهل ساعة لا تأتني باللوم نست بواني جبل صرت فيه الحياة أقوله من أجل عذلك بؤت بالخسران دعني أسطى تيروا للدنيا عن جاده ذا المجد لا ما صطرت يداني.